ني وهن الاصبو بي واشتعل الراس فيذا واشتعل الراس شينا ودمعكم بدعائيك ربي شقي يا خِفْتُ خفت المواني من مرائي وكانت رؤاتي عاقرا وكانت رؤاتي عاقرا يرث من آل عقوب واجعله رب رطيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سنيا قال رب أنى يكون لي غلام وكان رأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبعوا بكرة وعشيا يا نحيا خذ الكتاب بقوة وآتناه الحكم صبيا وحناك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 ورسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأنا بلدي غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام سَنُيَبِّسُ بِشَرٍّ وَلَمَّا كُنَّا مِغْنًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى أَنْ يذِلَّنِي وَلِنَجْعَلَنَّهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ لكن النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادانا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي ك بذر النخلة تساقط عليك بطبه جميعا فكولي وشربي وقربي عينا فإنما تؤمن من البشر أحدا فقولي فقولي إني نجوت للرحمن صما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والسكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شبيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما من عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الرالمون اليوم في ضلال مبين وأنزرهم يوم الحسن إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن لرث الأرض ومن عليها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 من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعود الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجوني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي أتزيلكم وما تدعون من دونه إلا وأدع ربي وأدع ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقي. فَلَمَّا اعْتَزَلُوا مَا يَعْبُدُونَ مِنْهُ لِلَّهِ وَهَدَنَا لَهُمْ إسْحَاقَ وَيَعْبُودُ وَكُلَّنَا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَدَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ وَالْقُوَّةَ فِي الْكِتَابِ وَالْقُوَّةَ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ خلص وكان رسول النبي، وناديناه من جلب الطور الأيمن وقربنا نجية، ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ وَحْمَتِنَا أَخَاهُمُهَا رَسُولٌ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 أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا معهم ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ودن أدنا وجد بينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خرُسوا جذبوا وطّقينا فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة والتبغ الشهوات فسوف يلطن قيام إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فَأُولَئِكَ فأول يدخلون الجنة ولا يظنهون شيها جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وأشيا إِنَّ كَانَتْ جَنَّةَ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَتْ تَقِيًّا وَلَا نَتَنَسَّبُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّانَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بالعبادة هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما منت لسوف أخرج حيا فأولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا مل نحشوا نهم الشياطين ثمَّ حول جَهَنَّمَ جَدِيدَةً ثمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْنُهُمْ أَشَدُّ عَلَى رَحْمَانِ عِدَّةً ثمَّ لَنَحْمُ أَعْلَمُ الَّذِينَ هُمْ أَوَّلَ بِهَا صليا وإن من إلا واردها كان على ربك حكما مضيا ثم منج الذين تقربوا ونجوا الظالمين فيها جزيا وإذا تتل عليهم آياتنا بنينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أئو الفريقين خير مقامهم وأحسن دينهم وكم أهلنا قبلهم من قرنهم أحسن وكم أهلنا قبلهم من قرنهم أحسن أذانهم وديا قل من كان في الضلال فلنمددهم وأحمنمدا حتى إذا رأو ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شم مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحة خير عند ربك ذوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له دين مالا وولدا أطلع الغيبا ام اتخل عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من ونرفه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون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 وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا فَإِنَّمَا يَسْتَغْنَاهُ بِنِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ طُمَّ الْنُّدَّى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلًا مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ أحد أو تسمع له ركز.